وإذا تتل عليهم آياتنا بينة قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أوبدل قل ما يكون لي أن أبدله منتلقا نفسي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 ت واحده فاختلفوا ولولا سَبَقَتْ سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربه قل انما الغيب لله فانتظروا